كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالنسحى لهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رذقكم وما توعدون فورب السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحق مثلما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إِبْرَاهِيمَ المكرمين إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سبيل فقربه إليهم قال ألا تأتلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إِنَّهُ هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المغسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومه عند ربك للمشرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسوطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون